ان الذين كفروا سواء عليهم ان انذرتهم ام انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون فجعل الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى انصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن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 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعلمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أما ربحت تجارتهم وما كانوا محتدين